ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م نعم أجر ا ل ع ا م ل ي ن ن ع م د ا ر ا ل م ت ق ي ن س ل ع ة ا ل ل ه ج ن ا ن م ه ه ر ا تقوى ودين ء الله لقوم هم ع ب ا د مؤمنون آمنوا ا ب ل ل ح س ن ا من يدبر ا ل أ م ر من ي ن س ل الغيث من يطعم الجائع من يسقي العطش من ي أ و ي المرضى انه الله, الله نور السماوات والارض الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار إ ن ه الله يسبح له ما في السماوات و ا ل أ ر ض وهو العزيز الحكيم كن مع الله كن مع الله, كن مع الله ابتغ الله وجعل ح د عده ه إلاه ليس العوالم في ا و الله خفق قلبك حمدا ورجاء وخشيه ومودا وفن في حبه إ ن استطعت تحيا فوق عمر الحياه ما شاء قلت اقبل الى الله, الله, الله. الذي لا إله غير. والله الذي لا إ ل ه غيره إ ن أ ن ع م نعيم أ ن يرضى, يرضى الله جل في علاه اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر ا ل ل ه اغفر اللهم اغفر ا ل ل ه ن اغفر اللهم ا غ ر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم ا غ ف و اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم ا غ ف اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم ا غ ف ه أ ا م ر ه لله لا قل لا ضل لا ذل لا مل إ ن ه مع الله حاله كحال نوح مع قومه هاربوه سخروا منه ومع ذلك قال إ ن تسخروا منا ف إ ن ا نسخر منكم حاله كحال إ ب ر ا ه ي م عليه السلام عذبوه ا ر د و ه في المنجميق وضعوه في النار قذفوه ارادوا أ ن يحرقوه ولكن وليه, وليه الله وناصره الله حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبوه شتموه خ ن ق و ه ياتيه عقم بن ابي معاي عبد الحرمين ا حتى يحمر عليه الصلاه والسلام ويذم الى اهل الطائف ثم قدمه ي ق ا ر ك ا ن من ك ث ر ة الحصى الذي يرمى بها والحجاب ر لا يضع رجلا على ا ل أ ر ض حتى يرفع ا ل أ خ ر ى التدا لله اللهم إ ن لم يكن بك علي غضب فلا ا ب ا ل رسول الله فداك نفسي إما العاملين أجر نعم دار المتقين سلعه الله جنان مهرها تقوى ودين إمام اتشهد أ ن م ح م د رسول الله نعم قال أ ت ش ه د أ ن ي رسول الله قال إ ن في أ ذ ن ي صمما قطع يده من ذ ر ا ع من العضل ر ج ل ى ساقه فخذا قطع أ ذ ن ا تدع أ ن ف ا كل ذلك يقولنا أ ت ش ه د أ ن ي رسول الله أ ش ا ر ب ر أ س ه لا لا داعها الله لقوم هم عباد الله هم لقوم مؤمنين الأول يريد ان ي د و ن ي س ا ب ل يريد ان ينافس انه ابو دجانا لقوم هم عباد مؤمنون امنوا بالله ربا صدقوا الهادي الامين راهب هذه الأم هذه يموت له سبعه ابناء كلهم في يوم واحد اي قلب يتحمل ذلك اي قلب يستطيع على ذلك اكثروا عليه العزاء فما كان منه إ ل ا ان نظر اليه ثم قبض على لحيته وقال لهم الحمد لله انا مسلم, مسلم كل ما جاء من عند الحبيب حبيب ليس في الجنات بؤس لا ولا فيها شجون انها دار خدود ل ا يدانيها ا ل م ن و ن ليس في الجنه بل قلها معي و أ ي ق ن بها رضيت بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد رسولا ونعيم ليس يفنى رزق رب العالمين وعناقيد تدلت بالجنال الطالبين متابعي ا قناه نوتيتيا واعجاب م وتقييم ا ل ض ا ف م الى ن ع ا ن ح ا ض ر ة لفضيلة ا ل ش ي خ م ح م د بقنة ا ل ش ه ر ا ن ي ا ل ح م د ل ل ه و ل ي ا ل ص ا ل ح ي ن والعاقبه لمن أ ط ا ع ه واتقاه في كل حين وسلام على المرسلين و أ ف ض ل صلاه و أ ت م تسليم على رسول رب العالمين وعلى آ ل ه الغر الميامين و أ ص ح ا ب ه الكرام الطيبين ومن نهج منهجهم و ق ت ف ى اثرهم إ ل ى يوم الدين نعوذ بالله من مقام الكذابين ومن أ ع م ا ل البطالين ومن إ ع ر ا ض الغافلين سبحان من خشعت له قلوب الخائفين وبرحمته قبل اعمال المقصرين ولعظمته ذلت رقاب العارفين أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله العظيم القهار شهاده أ د خ ر ه ا ليوم تذهل فيه العقول وتشخص فيه ا ل أ ب ص ا ر و أ ش ه د أ ن محمدا ً عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب ا ل أ ن و ا ر صلى الله عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ا ل ب ر ر ة ا ل أ ط ه ا ر صلاه تدوم بتعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل أ ح ب ه الكرام ف أ س أ ل الله جل جلاله وتقدست اسماؤه كما جمعني و إ ي ا ك م في هذا المكان أ ن يجمعني و إ ي ا ك م تحت ظله يوم لا ظل إ ل ا ظله و أ ن يجعلنا من المتحابين في جلاله جل جلاله وتقدست اسماؤه اللهم آ م ي ن اللهم أ ص ل ح قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا اللهم أ ص ل ح قلوبنا اللهم اصلحنا و أ ص ل ح بنا واهدنا واهد بنا وارحمنا وارحم بنا وارزقنا وارزق بنا يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم إ ن في القلب شعثا لا يلمه إ ل ا ا ل إ ق ب ا ل عليك وفيه وحشه لا يزيلها إ ل ا الانس بك وفيه حزن لا يذهبه إ ل ا السرور بك وفيه قلق لا يسكنه إ ل ا الاجتماع عليك وفيه نيران حسرات لا يطفئها إ ل ا الرضا بك جل جلالك وفيه آ م ا ل وطلبات لا يسكنها وعزتك إ ل ا الرضا عنك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م وفيه ف ا ق ة لا يسدها إ ل ا محبتك وفيه مرض لا يشفيه إ ل ا لقاؤك فيا رب يا رب يا رب ي يا رب يا رب اجعلنا رَبْ إ ممن يشتاق للقائك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م واشف صدورنا بكتابك وسنه نبيك عليه الصلاه والسلام واجعلنا من احبابك المقربين عندك من اوليائك يا ذا الجلال والاكرام اللهم آ م ي ن يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد انتبهوا معي جيدا انتبهوا إ ل ى هذا الكلام الجميل الدقيق يقول ط ا ل ب ا ل ل ه والدار ا ل آ خ ر ة لا يستقيم له سيره وطلبه إ ل ا بحبسين حبس قلبه في طلبه ومطلوبه وحبسه عن الالتفات إ ل ى غيره حبس لسانه عما لا يفيد وحبسه على ذكر الله وما في إ ي م ا ن ه ومعرفته يزيد حبس جوارحه عن المعاصي والشهوات وحبسها على الواجبات والمندوبات فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه يا لله لا يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلصه من السجن إ ل ى أ و س ع فضاء و أ ط ي ب ه اسمعوا يا عباد الله اسمعوا إ ل ى كلام طبيب القلوب رحمه الله يقول من لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إ ل ى فضاء الشهوات أ ع ق ب ه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا فكل خارج من الدنيا إ م ا متخلص من الحبس و إ م ا ذاهب من الحبس انتهى كلامه رحمه الله فاللهم اجعلنا ممن يتخلص من الحبس إ ل ى ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يعيش معك اللهم اجعلنا ممن يعيش بذكرك اللهم اجعلنا ممن يراقبك اللهم اجعلنا ممن يذكرك يا رب العالمين ارحمنا واغفر لنا يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م كن مع الله يا أ خ ي كن مع الله وحده لا شريك له كن معه بذكره كن معه بصلاتك كن معه بطاعته كن معه جل جلاله وتقدست اسماؤه تفلح و أ ي م الله كن مع الله كن مع الله وابتغ الله وحده ليس إ ل ا ه في العوالم عده واجعل الله خفق قلبك حمدا ورجاء وخشيه و م و د ة وافن في حبه إ ن استطعت تحيى فوق عمر ا ل ح ي ا ة ما شاء قلده كابد الوجد بالذي لا تراه العين واجعل سبيل قربك سجدا هو نور السماء هو نور السماء و ا ل أ ر ض فاقبس منه وقدح به لروحك زنده وتنفس بذكره وتلبث لتجليه م د ة إ ث ر م د ة ذ ر و ة العز والسمو و أ و ج السعد والمجد أ ن ترامق مجده وعلاك ا ل أ ر ق ى يا حر أ ن الله سواك منذ أ ن سواك عبده اي والله ذ ر و ة العز ذ ر و ة السمو ر و ة ا ل س ع أرقى ا ل أ م ا ن ي و أ ر ق ى ا ل طلبات و أ ر ق ى ا ل مرتبات أن الله س و ا ك م ن ذ أن س و ا ك عبده أ ت ع ر ف و ن عن م ا ذ ا س ن ت ك ل م في ه ذ ا ا ل ي واركت م مرتبات واركت م ر ل ب ا ت م أ ت ك ل مرتبات عن ل و ا ت ك ل م عن أ ر ي ب ا ل ع ي ت سنبحر في محيطات ولكنها ليست محيطات البحار إ ن م ا سنبحر في محيطات القلوب نغوص في أ ع م ا ق ا ل أ ف ئ د ة نعيش هذه اللحظات عيش الملوك إ ي والله نعيش عيش الملوك نستمتع ب أ ط ي ب الطيبات نسبح في أ ر ق ى الحسنات ب إ ذ ن رب ا ل أ ر ض والسماوات لماذا نصلي لماذا نصوم لماذا نحن هنا لماذا نزكي لماذا نقوم لماذا يجاهد المجاهدون لماذا يحت إ ل ى بيت الله المسلمون ما هدفك أ ي ه ا المسلم من عبادتك تنفيذا ل أ م ر الله لماذا لتطيع رسول الله لماذا لتطمئن في حياتك لماذا لتثبت عند مماتك لماذا تريد أ ن تثبت عند مماتك لتامن في القبر لتسلم يوم الحشر لماذا لتدخل ا ل ج ن ة لترتفع الدرجات لتحوز اعلى المقامات لماذا كل هذه أ ه د ا ف كل هذه أ ه د ا ف من عبادتنا و لكن الهدف ا ل أ ع ل ى و الهدف ا ل أ س م ى و الهدف ا ل أ ع ظ م أ ن تقصد بعبادتك شيئا مع هذه ا ل أ م و ر و تجعل هذا الشيء هو في م ق د م ة هذه ا ل أ م و ر حينها تشعر ب ل ذ ة ا ل ع ب ا د ة حينها تشعر ب ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن حينها تسعد في طاعتك و تثابر فيها حينها لا تفتر من ط ا ع ة ب إ ذ ن الله تديم العمل لله جل في علا أ ت ع ر ف ما هذا الهدف اعمل كل ع ب ا د ة من العبادات و اجعل نصب عينيك أ ن يرضى الله عنك يا لله ما أ ر و ع ه ا من لحظات تلكم اللحظات التي نعبد فيها ربنا جل جلاله ونحن نريده أ ن يرضى عني أ ص ل ي لترضى عني يا رب أ ز ك ي لترضى عني يا رب أ س ج د لك لترضى عني أ ق و م في آ خ ر الليل لترضى عني أ ح ج أ ط و ف أ س ع ى أ ف ع ل كذا أ ت ص د ق أ س ا ب ق في الخيرات كل ذلك ليرضى عنك الملك العظيم نعم تريد ا ل أ ج ر و تريد الثواب و تريد ا ل ج ن ة و تريد ا ل ن ج ا ة من النار و لكن أ ع ل ى ا ل م ن ا و أ ع ظ م الدرجات و أ ع ظ م الارادات أ ن يرضى الله عنا أ ن يرضى الملك عنا أ ن يرضى العظيم عنا إ ن ه رضوان الله إنه ر ض و انه ا ل ل إنه رضوان الملك إ ن ه رضوان العظيم جل في علاه الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ا ل أ و ل ا ل آ خ ر الظاهر الباطن المقدم المؤخر الرافع القابض ا ل ب ا ص ط الخافض الحي القيوم ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م إ ن ه الله الستير الحليم الرحيم الغفور الكريم الجواد الرزاق إ ن ه الله أ ت ك ل م عن ر ض و ا ن العظيم عن رضوان ا ل إ ل ه الفرد الصمد الواحد ا ل أ ح د الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د والله والله ليس العجب يا إ خ و ا ن ي في الله أ ن يرضى العبد ويحب ربا جليل ولكن العجب كل العجب من رب جليل يرضى ويحب عبدا ذليلا إ ي والله العجب من رب الجليل هذه صفاته هذه أ س م ا ؤ ه هذا قدره جل في علاه جل قدره وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره الله يرضى عنك أ ن ت أ ي ه ا الفقير يرضى عنك أ ن ت أ ي ه ا الدليل يحبك أ ن ت أ ن ت لا سواك لا إ ل ه إ ل ا الله يا أ ي ه ا الناس أ ن ت م الفقراء إ ل ى الله إ ن ه الله إ ن ه الله إ ن ه الله الله نور السماوات و ا ل أ ر ض مثل نور ه كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه ا ل ز ج ا ج ة ك أ ن ه ا كوكب دري يوقد َ من ش ج ر ة ٍ م ُ ب ا ر ك ة ٍ ز ي ت و ن ة ٍ لا ش ر ق ي ة ٍ ولا غربيه يكاد ُ زيتها ُ يضيء ُِ ولو لم تمسسه َ نار نور ٌ على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب ُ الله الامثال للناس والله بكل شيء ٍ عليم انه الله عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة هو الرحمن الرحيم إ ن ه الله الخالق البارئ المصور له ا ل أ س م ا ء الحسنى يسبح له ما في السماوات و ا ل أ ر ض وهو العزيز الحكيم انه الله, الله يامن تعبدون الله يامن توحدون الله ابحثوا في كل عباده من عبادتكم عن رضوان الله والله إ ن رضوان الله لاعظم من ا ل ج ن ة وما فيها والله إ ن رضوان الله جل وعلا أ ع ظ م من ا ل ج ن ة وما فيها هكذا أ خ ب ر رسول الله بل هكذا قد أ خ ب ر الله جل في علاه قال الله وعد الله, وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات ج ن ا تجري ت من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ومساكن ط ي ب ة في جنات عدن ورضوان من الله أ ك ب ر ذلك هو الفوز العظيم يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره ورضوان من الله أ ك ب ر أ ي رضا الله عنهم أ ك ب ر و أ ج ل و أ ع ظ م م ما هم فيه من النعيم إ ي و ا ل ل ه و الله إ ن ر ض ى الله جل في علاه في ا ل ج ن ة لا اعظم من ا ل ج ن ة و ما فيها من النعيم يا عباد الله إ ي و الله أ ل م تسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أ خ ر ج ه البخاري عن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله تبارك وتعالى يقول ل أ ه ل ا ل ج ن ة يا أ ه ل ا ل ج ن ة يا أ ه ل ا ل ج ن ة فيقولون لبيك ربنا وسعديك اللهم اجعلنا ممن يقولها يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اجعلنا ممن يقولها برحمتك وكرمك وجودك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا أ ه ل ا ل ج ن ة لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وما لنا لا نرضى وقد أ ع ط ي ت ن ا ما لم تعط ي أ ح د ا من خلقك فيقول الله أ ن ا أ ع ط ي ك م أ ف ض ل من ذلك قالوا يا رب و أ ي شيء أ ف ض ل من ذلك فيقول الله احل عليكم رضواني فلا أ س خ ط عليكم بعده أ ب د ا يا رب أ احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده أ ب د ا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من فضلك اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من فضلك اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من فضلك اللهم انا نسالك من جودك وكرمك في ر و ا ي ة عند أ ب ي نعيم والحاكم ورواها البزار من حديث الثوري عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا دخل أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة قال الله عز وجل هل تشتهون شيئا ف أ ز ي د ك م قالوا يا ربنا ما خير مما أ ع ط ي ت ه يا ربنا ما خير مما أ ع ط ي ت ن ا هل يوجد أ ف ض ل من ذلك عين لم تر ى أ ذ ن لم تسمع لم يخطر على بال بشر كل شيء عندهم دعواهم د ع و ه م فيها سبحانك اللهم لا يشتهون شيئا إ ل ا يقولون سبحانك اللهم ما خير من ذلك يقول الله رضواني اكبر رضواني اكبر يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد الحادي عشر في ا ل ص ح ي ف ة الخامسه عشر بعد ا ل خ م س م ئ ة قال رضواني اكبر فيه تلميح بقوله تعالى ورضوان من الله أ ك ب ر ل أ ن رضاه سبب كل فوز وسعاده وكل من علم أ ن سيده راض عنه كان أ ق ر لعينه و أ ط ي ب لقلبه من كل نعيم لما في ذلك من التعظيم والتكريم وفي هذا الحديث أ ن النعيم الذي حصل ل أ ه ل ا ل ج ن ة لا مزيد عليه انتهى كلامه اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من فضلك يا إ خ و ا ن ي والله إ ن رضا الله عن عباده خير من ا ل ج ن ة وما فيها أ ت ع ل م و ن لماذا أ خ ب ر و ن ي و أ ج ي ب و ن ي ا ل ج ن ة خلق من ا ل ج ن ة خلق من نعم ا ل ج ن ة خلق الله و ا ل ر ض ى ص ف ة الله هل يستويان صفته مع خلقه لا والله لا يستويان يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في المجلد الثاني في ا ل ص ح ي ف ة الستين بعد ا ل م ئ ة رضا الله عن العبد أ ك ب ر من ا ل ج ن ة وما فيها ل أ ن الرضا ص ف ة الله و ا ل ج ن ة خلق الله ولذا قال الله ورضوان من الله أ ك ب ر في س و ر ة ا ل ت و ب ة في ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة والسبعين بعد قوله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ومساكن ط ي ب ة في جنات عدن ورضوان من الله أ ك ب ر ذلك هو الفوز العظيم إ ذ ا رضي الله عنك إ ذ ا رضي الله عنك و أ ن ت في الدنيا قبل أ ن تصبح هناك في ا ل ج ن ة إ ذ ا رضي الله عنك هل يضرك سخط أ ح د كان من كان لا و الله إ ذ ا رضي الله عنك ا ط م أ ن قلبك فلا يصاحبك قلق و ت أ ت ي ك ا ل س ك ي ن ة التي لا جزع يصاحبها والوقار الذي لا صخب يرافقه إ ذ ا رضي الله عنك برد قلبك واستقر و س ك ن فؤادك وبكل النعيم قر إ ذ ا رضي الله عنك أ ت ت ك ا س ت ق ا م ة الحال وصلاح كل ا ل أ ح و ا ل إ ذ ا رضي الله عنك أ ت ا ك السرور و ا ل أ م ن اتتك ا ل د ع ة و ا ل ر ا ح ة والقلب للجنان قد حن إ ذ ا رضي الله عنك طيب عيشك إ ذ ا رضي الله عنك فرج همك إ ذ ا رضي الله عنك أ ز ا ل غمك إ ذ ا رضي الله عنك يسر لك الطاعات وسخر لها نفسك و أ ب ع د ك عن كل الملهيات إ ذ ا رضي الله عنك يا رب ارضى عنا يا رب يا رب ارضى عنا يا رب إ ذ ا رضي الله عنا صرف عنا السوء والفحشاء واتباع الهوى م ل أ صدورنا باليقين والتوكل و ا ل إ ي م ا ن وللتسابق في الخيرات ستجد كل واحد منا قد نوى إ ذ ا رضي الله عنا رزقنا القبول في أ ر ض ه و أ ج ا ب دعاءنا و أ ع ل ى هممنا من رضي الله عنه رفعه وان كان بين الناس وضيعا ووضع من آ ذ ا ه وان كان بين الناس رفيعا قال الله يرفع الله الذين آ م ن و ا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل اني احب فلانا فاحبه فينادي جبريل في أ ه ل السماء إ ن الله يحب فلانا ً ف أ ح ب ه فيلقى له القبول في ا ل أ ر ض فيلقى له القبول في ا ل أ ر ض في حديث أ ب ي هريره الصحيح أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني ب ا ل م ح ا ر ب ة يا لله إ ن ه رضوانه على وليه من عادى لي وليا فقد بارزني ب ا ل م ح ا ر ب ة وما تقرب إ ل ي عبدي بمثل آ د ا ء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إ ل ي بالنوافل حتى أ ح ب ه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 يكره الموت و أ ن ا أ ك ر ه مساءته ولا بد له من إ ن ه رضوان الله إ ن ه ا م ح ب ة الله للذين يسعون في ع ب ا د ت ه م خلف رضوانه يبحثون ما الذي يرضيه فنفعله وما الذي يسخطه فنبتعد عن والله والله و أ ي م الله وتالله إ ن لم يكن من نعيم رضوان الله على عبده وامته إ ل ا ما يكون من ا ل أ ن س بمناجاته و ا ل س ع ا د ة التي يجدها هذا العبد وهذه ا ل أ م ه بذكره جل في علاه والتلذذ بطاعته لكفى بها وايم الله لكفى بها وايم الله اي والله يا رب يا رب قلها معي يا رب ارفع صوتك بها وقل يا رب يا رب يا رب يا رب عدت إ ل ى رحابك تائبا ً مستسلما ً مستمسكا ب ع ر ا ك مالي وما ل ل أ غ ن ي ا ء و أ ن ت ي ا ربي الغني ولا يحد غ ن ا ك مالي وما ل ل أ ق و ي ا ء و أ ن ت ي ا ربي ورب الناس ما أ ق و ا ك وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم إني أويت لكل مأوى الأملاك خلق لكل من إني ف ي ا ل ح ي ا فما ة ر أ ي ت أ عني م ع من الناس أ و ف ل ي س ق ط انا لم أ ع د أ س ع ى لغير رضاك أ ن ا لم أ ع د أ س ع ى لغير رضاك أ د ع و ك يا رب أ د ع و ك يا رب لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك فاقبل دعائي, فاقبل دعائي فاقبل دعائي واستجب لرجواتي ما خاب يوما من دعا ورجاك إ ي والله إ ي والله ما خاب يوما يا رب من دعا و ر ج ا ك و إ ن ا ندعوك في هذه ا ل س ا ع ة ونرجوك يا رب أ ن ترحمنا وان ترزقنا رضاك اللهم ارزقنا رضاك اللهم ارزقنا رضاك اللهم اجعلنا ممن يسعى خلف رضوانك اللهم اجعلنا ممن ترضى به وعنه اللهم اجعلنا ممن ترضى به وعنه ارض بنا عبيدا يا رب ارض بنا عبيدا يا رب ف وعزتك وجلالك أ ن ن ا رضيناك ربا ً فجعلنا كذلك نعم يا أ خ ي في الله نعم إ ن كنت تريد من الملك جل جلاله أ ن يرضى عنك فارض أ ن ت به ارض به ربا ً وارضى عنه ربا ارضى به وعن ارضى به وعن اسعى وراء رضوانه اشتق ل ر ؤ ي ة وجهه الكريم في ا ل ج ن ة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 عنهم قبل رضاهم عنه فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه ما أ ك ر م ه في س و ر ة ا ل م ج ا د ل ة يقول الله عن أ ه ل ا ل ج ن ة ويدخلهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله أ ل ا إ ن حزب الله هم المفلحون في س و ر ة ا ل ب ي ن ة في ا ل آ ي ة ا ل ث ا م ن ة يتكلم الله عن أ ه ل ا ل ج ن ة فيقول جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها أ ب د ا رضي الله عنهم ورضوا ع عنه ن ذلك لمن خشي ربه أ خ ر ج أ ب و داود وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله عن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال رضيت بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد رسولا وجبت له ا ل ج ن ة قلها معي و أ ي ق ن بها رضيت بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد رسولا فاللهم اجعلنا ممن قد وجبت لهم ا ل ج ن ة عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم ا ل إ ي م ا ن من رضي بالله ربا ً و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد رسولا رواه مسلم في صحيحه إ ذ ن هي منزلتان الرضا بالله والرضا عن الله الرضا بالله فرض والرضا عن الله مندوب الرضا بالله أ ص ل والرضا عن الله فرع الرضا بالله أ س ا س والرضا عن الله ث م ر ة عن ذلك ا ل أ س ا س يقول ابن القيم رحمه الله الفرق بين الدرجتين فرق بين الفرض والندب ف إ ن الرضا به ربا يتضمن الرضا عنه ويستلزمه الرضا به سبحانه متعلق بذاته وصفاته و أ س م ا ئ ه فهو الرضا به خالقا ومدبرا و آ م ر ا وناهيا وملكا ومعطيا ومانعا إ ل ى غير ذلك من صفات ا ل ر ب و ب ي ة و أ م ا الرضا عنه فهو رضا العبد بما يفعله ويعطيه إ ي ا ه أ ي الرضا بقضائه وقدره وثوابه وجزائه و ا ل خ ل ا ص ة أ ن الرضا به أ ص ل الرضا عنه والرضا عنه ث م ر ة الرضا به انتهى كلامه مختصرا من المدارج المعنى أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة أ ن ترضى بالله قبل أ ن ترضى عن الله ولا ي أ ت ي الرضا عن الله إ ل ا بعد الرضا بالله الرضا بالله أ ن ترضى به ربا أ ن ترضى به حكما أ ن ترضى به وليا لا تشرك به شيئا جل في علاه لا تشرك به ترضى به جل في علاه ثلاث آ ي ا ت في كتاب الله من طبقها من حفظها من عمل بها من أ ي ق ن بها فقد رضي بالله ربا انظر لنفسك ا ل آ ن انظر لنفسك و حالك مع هذه ا ل آ ي ا ت الثلاث احفظها واحفظ في أ ي السور هي واحفظ رقم آ ي ا ت ه ا ف إ ن فيها إ ي م ا ن و شر و إ س ل ا م و كفر من لم يطبقها من لم يعمل بها فقد كفر بالله ولم يرضى بالله جل في علاه إ ن ه ا كلها في س و ر ة ا ل أ ن ع ا م في س و ر ة ا ل أ ن ع ا م في أ و ل س و ر ة ا ل أ ن ع ا م وفي وسط س و ر ة ا ل أ ن ع ا م وفي آ خ ر س و ر ة ا ل أ ن ع ا م كل الثلاث تشترك في الرقم اربعه ا ل آ ي ة ا ل ر ا ب ع ة عشر و ا ل آ ي ة ا ل ر ا ب ع ة عشر بعد ا ل م ئ ة و ا ل آ ي ة ا ل ر ا ب ع ة وستون ا ل بعد ا ل م ئ ة أ ر ب ع ة عشر م ئ ة و أ ر ب ع ة عشر م ئ ة و أ ر ب ع و ستون احفظ فكل حافظ إ م ا م ه احفظ ف إ ن هذا دينك احفظ ف إ ن ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة رضا بالله يا من تدعي أ ن ك قد رضيت بالله قال الله في أ و ل ه ا قل أ غ ي ر الله أ ت خ ذ وليا فاطر السماوات و ا ل أ ر ض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين الذي رضي بالله لا يتخذ وليا غير الله لا يتخذ ناصرا إ ل ا الله لا يتوكل إ ل ا على الله لا يرجو إ ل ا الله حاله كحال نوح مع قومه حاربوه سخروا منه ومع ذلك قال إ ن تسخروا منا ف إ ن ا نسخر منكم حاربهم وصبر على اذاهم وتحداهم بالله جل في علاه ل أ ن وليه الله حاله كحال إ ب ر ا ه ي م عليه السلام حاربوه عذبوه طاردوه في المنجنيق وضعوه في النار قذفوه أ ر ا د و ا أ ن يحرقوه ولكن وليه الله وناصره الله من كان الله ناصره من كان الله وليه من الذي يهزمه من الذي يستطيع عليه حاله كحال ابن أ خ ي إ ب ر ا ه ي م لوط عليه السلام بعث إ ل ى قوم سدوم والله ما أ س ل م معه ولا واحد والله ما اتبعه ولا واحد يا قوم يا قوم يا قوم أ ل ي س منكم رجل رشيد لو أ ن لي بكم ق و ة أ و آ و ي إ ل ى ركن شديد قال رسول الله رحم الله أ خ ي لوطا لقد كان ياوي إ ل ى ركن شديد فلما قال ذلك وكان في ح ا ل ة يرثى لها أ ت ا ه جبريل وقال إ ن ا رسل ربك إ ن ا رسل ربك لن يصلوا إ ل ي ك فنصره الله نصره الله حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوه سبوه شتموه خنقوه ي أ ت ي ه عقب بن ابي معاي عد ن الحرم فيخبقه حتى يحمر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويضع س ن الجزور على ظ ه ر في م ر ة أ خ ر ى ويذهب إ ل ى أ ه ل الطائف تطمى قدمه يطارد عند البيهقي كان من ك ث ر ة الحصى الذي يرمى بها و ا ل ح ج ا ر ة لا يضع رجلا على ا ل أ ر ض حتى يرفع ا ل أ خ ر ى يا رب اللهم اللهم إ ن لم يكن بك علي غ ض م فلا أ ب ا ل ي غير أ ن عافيتك هي أ و س ع بي التجع لله ا ل ت ج أ لوليه الله جل في علاه قل أ غ ي ر الله أ ت خ ذ وليا إ ي ا ك إ ي ا ك أ ن تتخذ ناصرا غير الله إ ي ا ك اياك ان تفوض أ م ر ك لغير الله فوض أ م ر ك لله جل و علا ينصرك الله كنت جالسا في ا ل ط ا ئ ر ة وبجانبي أ ح د الدعاء إ ل ى الله جل في علاه من المعروفين و إ ذ به يرفع يده في ا ل ط ا ئ ر ة ويكرر ويقول فوضت أ م ر ي إ ل ي ك فوضت أ م ر ي اليك فوضت أ م ر ي اليك توكلت عليك توكلت عليك ولا يدعو بغيرها حتى وقف شعر جسدي ف س أ ل ت ه ما حالك قال إ ن ي أ م ر بكرب و أ م ر بتهمه اتهمت فيها و أ ن ا منها بريء وكل ا ل أ د ل ة والشهود علي ويعلم الله أ ن ي بريء فلم أ ج د ملاذا إ ل ا الله فنزلنا من الطائره وذهبنا سويا لنتغدى والله الذي لا اله غيره ما وضعت الغدا حتى اتاه الاتصال واذ فيه ان الذي شهدوا عليه اذ بهم يذهبون قبل نصف ساعه الى الشيخ في بيته ويشهدون له ويقولون انه بريء فبكى وقلت لا تبكي انت فوضت امرك لله من فوض أ م ر ه لله و توكل على الله أ ق س م بالله انه قد اوى الى ركن شديد من توكل على عقله ضل و من توكل على ماله قل و من توكل على الناس مل و من توكل على حسبه و نسبه ذل و من توكل على الله و فوض أ م ر ه لله لا قل لا ضل لا ذل لا مل إ ن ه مع الله ا ل ث ا ن ي ة قول الله جل و علا افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل إ ل ي ك م الكتاب مفصلا الذي رضي بالله ربا لا يرضى بغير حكم الله ولا يتحاكم إ ل ى شيء من قوانين البشر التي تخالف شرع الله ولا يتحاكم إ ل ى عادات و تقاليد هي عمياء صماء جهلاء و ليس فيها شيء من شرع الله الذي رضي بالله لا يتحاكم إ ل ا لله جعل أ م ا م عينيه و بين عينيه و ما كان لمؤمن و لا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله و رسوله أ م ر ا ان يكون لهم ا ل خ ي ا ر ة من أ م ر ه م قلها أ ن يكون لهم الخيره من امرهم أ َ ف َ غ ي ْ ر َ الله َِّ أ َ ب ْ ت َ غ ي حكمه ََ وهو ََُ الذي َِّ أ َ ن ْ ز َ ل َ إ ِ ل َ ي ْ ك ُ م ُ الكتاب ََِْ مفصلا ًََُّ ا ل ث ا ل ِ ث َ قول الله في اخر الانعام قل ُْ أ اغير َ الله َِّ أ َ ب ْ غ ي ربا ََّ وهو ََُ رب َُّ كل ُ شيء َ ل ي س ان الله هو رب كل شيء اليس ان الله هو المدبر أ ل ي س ان الله هو الرزاق ما شاء يكون وما لم يشا لا يكون قال الشافعي ما شئت كان و إ ن لم أ ش ا وما شئت إ ن لم تشا لم يكن خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وذاك أ ع ن ت وذا لم تعن ُِ فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن انه الله بيده ملكوت كل شيء من يدبر الامر من ينزل الغيث من يطعم الجائع من يسقي العطش من ياوي المرضى من يكسو العرايا انه الله, إنه الله قل اغير الله ابغي ربا قال عامر بن عبد قيس رحمه الله الذي قال عنه الذهبي في سير أ ع ل ا م النبلاء راهب هذه ا ل أ م ة قال ما ابالي على ما فاتني من الدنيا بعد آ ي ا ت في كتاب الله أ س أ ل ك م بالله يا إ خ و ا ن ي أ ن تتدبروا هذه الثلاث آ ي ا ت التي س أ خ ب ر ك م بها في س و ر ة هود وفي س و ر ة فاطر وفي س و ر ة ا ل أ ن ع ا م وانظروا بعدها هل نخشى من شيء أ و نخاف على شيء أ و نبالي بشيء ما أ بالي على ما فاتني من الدنيا بعد آ ي ا ت في كتاب الله بعد قول الله وما من د ا ب ة في ا ل أ ر ض إ ل ا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين هل تبالي بالرزق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 لو اجتمع أ ه ل الدنيا كلهم على أ ن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إ ل ا قد كتبه الله عليك ولو اجتمعوا على أ ن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إ ل ا بشيء قد كتبه الله لك فتوكل على الله وفوض أ م ر ك لله وهذا هو معنى أ ن ترضى بالله يقول ابن القيم رحمه الله عن الثلاث آ ي ا ت التي أ خ ب ر ت ك م بها في س و ر ة ا ل أ ن ع ا م و أ ن من لم يعمل بها لم يرضى بالله يقول في المدارج و أ ن ت إ ذ ا ت أ م ل ت هذه ا ل آ ي ا ت الثلاث حق ا ل ت أ م ل ر أ ي ت ه ا نفس ا ر ض ا بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا و بمحمد رسولا و ر أ ي ت الحديث يترجم عنها و مشتقا منها كثير من الناس يرضى بالله ربنا ا ل ح د ي ث يترجم عنها ومشتقا منها كثير من الناس يرضى بالله ربا ً ولا يبغي ربا ً سواه لكنه لا يرضى به وحده وليا وناصرا بل يوالي من دونه أ و ل ي ا ء ظنا منه أ ن ه م يقربونه إ ل ى الله و أ ن موالاتهم كموالات خواص الملك وهذا عين الشرك بالله وقال وكثير من الناس يبتغي غ ي ر ه حكما يتحكم ا إ ل ي ه ويخاصم إ ل ي ه ويرضى ب ح ك م ه وقال أ ي ض ا و تفسير ا ل ر ض ا ب ا ل ل ه ر ب ى بن يسخط ع ب ا د ة من د و ن ه إ ل ى آ خ ر ك ل ا م ه رحمه الله هذا هو معنى أ ن ترضى ب ا ل ل ه ارضى ب ل ل ه يرضى بك الله ج ل في علاه و أ م ا معنى أ ن ترضى عن الله فهو أ ن ترضى بما كتب ه لك و عليك أ ت ت ك ن ع م ة رضيت وقعت بك م ص ي ب ة رضيت هذه والله م ن ز ل ة الصديقين الذين يعبدون ربهم ويسيرون في الدنيا ولسان حالهم يقول كل ما جاء من الحبيب حبيب ا ر أ ي ت إ ن ه ا م ن ز ل ة م ن ز ل ة ع ظ ي م ة خ ا ص ة إ ذ ا وقع بك ما ي س و ء ك الواجب أ ن تصبر فلا تلطم خدود ولا تشق الجيوب ولا تتسخط فمن سخط فله السخط ومن رضي فله الرضا الواجب أ ن تصبر و أ م ا المنزل العاليه والمنزل الرفيعه ان ترضى بذلك أ ن تقول كل ما جاء من الحبيب حبيب قيل ليحيى ي بن معاذ متى يبلغ العبد إ ل ى مقام الرضا اسمع معي متى يبلغ العبد إ ل ى مقام الرضا فقال إ ذ ا أ ق ا م نفسه على أ ر ب ع ة أ ص و ل فيما يعامل به ربه يقول إ ن أ ع ط ي ت ن ي قبلت و إ ن منعتني رضيت و إ ن تركتني ع ب ت و إ ن دعوتني أ ج ب ت احفظها معي إ ن أ ع ط ي ت ن ي قبلت إ ن منعتني رضيت إ ن تركتني ع ب ت إ ن دعوتني أ ج ب ت إ ن ه ا م ن ز ل ة الصادقين عامر بن عبد القيس الذي ذكرناه قبل قليل في يوم من ا ل أ ي ا م يموت له س ب ع ة أ ب ن ا ء في يوم واحد تصورها س ب ع ة أ ب ن ا ء في يوم واحد أ ي قلب يتحمل ذلك أ ي قلب يستطيع على ذلك فلما أ ك ث ر عليه العزاء قبض على لحيته ثم نظر إ ل ى من حوله ثم قال الحمد لله أ ن ا مسلم مسلم إ ن ه الرضا بما كتب الله جل وعلا في م ن ط ق ة نجران في ك ل ي ة البنات في عام الف و أ ر ب ع م ا ئ ه سبعه وعشرين او سته وعشرين القيت م ح ا ض ر ة وبعد ا ل م ح ا ض ر ة أ ت ا ن ي دكتور في تلك ا ل ك ل ي ة وقال إ ن ي سائلك سؤالا فقلت له نعم قال أ ن ا متزوج من أ ك ث ر من خ م س ة عشر عام ولم أ ر ز ق لا بابن ولا ببنت قلت له قل الحمد لله قال الحمد لله ولكن حصلت لي م س أ ل ة قلت له ما هي قال رزقني الله قبل ت س ع ة أ ش ه ر بحمل لزوجتي وحملت وابتسم ففرحت وقلت له مبارك واحمد الله وظننت أ ن ه يريد أ ن ي س أ ل عن شيء يخص الحمل قال واستمرت زوجتي فلما بلغت إ ل ى الشهر الثامن ذهبت إ ل ى الطبيب وكشف الطبيب ونظر ف إ ذ ا به يطمئننا وكان الماء قليلا في الرحم فقلنا له يجب أ ن تنام قال لا وقبل ا ل و ل ا د ة باسبوعين اتيناه وقلنا له يا هذا إ ن ه ا تشتكي قال لهم لا حرج عليها وقبل ا ل و ل ا د ة بيومين ذهبنا إ ل ي ه وكشفنا ف إ ذ ا به يقول بعد يومين أ و ث ل ا ث ة ل د والوضع طبيعي وقبل ا ل و ل ا د ة بساعتين إ ذ بالجنين يموت في بطن أ م ه بعد خ م س ة عشر عام فلما س أ ل و ا الاستشاريين المختصين قالوا إ ن هذه كانت تحتاج ل ع م ل ي ة من أ ك ث ر من أ س ب و ع وكان لا بد أ ن تلد وجفاف الماء في الرحم كان سبب الموت وكان ا ل خ ط أ الطبي من هذا الطبيب الذي لم يبالي بهذه ا ل ح ا ل ة سببا ً في ا ل و ف ا ة قال ماذا أ ف ع ل قلت له أ و ل ا ً أ ح س ن الله عزاءك ثانيا ً هل رضيت قال والله وهذه الكلمه لا أ ن س ا ه ا يقول والله ان اخذه احب إ ل ي من بقائه قلت له ولمه قال لان الله يريد ان ياخذه ففرحت باخذه لان الله يريد ذلك كل ما جاء من عند الحبيب حبيب هذه حاله الصادقين اني اسال الله أن يقول ج ا رضاه وأن يبدله خيرًا وأن يحسن الله عزاءه ز ي يُبدِّله يُحسن ه صبره على وعلى وأن وأن آمين يقول علقم ا رحمه الله في تفسير قول الله في س و ر ة التغابن ومن يؤمن بالله يهد ي قلبه قال هي ا ل م ص ي ب ة تصيب الرجل فيعلم أ ن ه ا من عند الله فيسلم لها ويرضى فاللهم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اجعلنا ممن يرضى بك وممن يرضى عنك وارضى عنهم وارضى عنا وارضى بنا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين إ ن كنت تريد أ ن يرضى الله عنك جل في علاه فعليك ب ا ل م س ا ب ق ة في الخيرات ف إ ن ه ا من أ ع ظ م ا ل أ س ب ا ب لرضا الله جل في علاه الم تسمع قول الله جل وعلا في س و ر ة طه ا ا على لسان موسى عليه السلام وعجلت اليك ربي لترضى لما لام الله تعالى موسى عليه السلام على استعجاله وتركه قومه كان جواب رسول الله عليه الصلاه والسلام وكليمه إ ن م ا كانت عجلتي يا ربي ل أ س ا ر ع لمرضاتك أ ن ا لم أ ت ع ج ل لشيء لم أ ت ع ج ل لدنيا يا رب كانت عجلتي ل أ س ا ر ع إ ل ى مرضاتك ولذا لم يعاتبه الله جل وعلا على هذه ا ل ع ج ل ة ل أ ن ه يحب سبحانه المسارع في الخيرات إ ن ه التنافس في الطاعات إ ن ه ا ا ل م س ا ب ق ة يقول ابن منظور في لسان العرب في المجلد الثالث سابق إ ل ى الشيء م س ا ب ق ة و سباقا اسرع إ ل ي ه والسبق المبادره الى الشيء قال تعالى واستبق الباب يعني بادر وقال تعالى فاستبقوا الخيرات أ ي بادروا اليها انتهى كلامه ا ل م س ا ب ق ة للخيرات ص ف ة النبيين إ ي ه ا ل م س ا ب ق ة للخيرات ص ف ة النبيين إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إ ن ه ا ص ف ة ا ل م ل ا ئ ك ة المقربين فالسابقات سبقا أ م ر الله تعالى عباده ب ا ل م س ا ب ق ة سابق الى مغفره من ربكم و ج ن ة عرضها كعرض السماء و ا ل أ ر ض قال الله ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات قال الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يقول ابن سعد رحمه الله في تيسيره من سبق في الدنيا إ ل ى الخيرات فهو السابق في ا ل آ خ ر ه الى الجنات فالسابقون أ ع ل ى الخلق درجه أ س م ع ت أ و ع ي ت أ ت ف ط ن ت من أ ر ا د ر ض ى الله سابق إ ل ى م ر ض ا ة الله من أ ر ا د رضوان الملك سابق إ ل ى م ر ض ا ة الملك من سبق في الدنيا إ ل ى الخيرات فهو السابق في ا ل آ خ ر ة إ ل ى الجنات السابقون أ ع ل ى الخلق درجه انتهى كلامه رحمه الله قوم قوم سمت بهم العوارف والنهى ان يرغبوا في كل فان قال قوم ابت بهم المفاخر والعلا ان يشتروا غير النفيس الغال لما ر أ و ا أ ن المعجل ها ه ن ى كدر المشارب مؤذن بزوال و ر أ و ا نعيم الخلد حظ نفوسهم والحظ لا يخلو من الاعلال كنز متى ظفرت به كف امرئ لم يخطر ا ل إ م ل ا ق منها ببال ي ها هو رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يرفع السيف ويقول من ي أ خ ذ مني هذا يبسط الصحابه أ ك ف ه م الكل يقول أ ن ا يا رسول الله أ ن ا يا رسول الله فيجيبهم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ي أ خ ذ مني هذا بحقه يا الله من ي أ خ ذ مني هذا بحقه لقد أ ح ج م و ا أ ح ج م ا ل ص ح ا ب ة أ ح ج م ا ل ص ح ا ب ة والله لم يحجموا ضعفا ولا هوانا ولكنهم يريدون م ع ر ف ة حقه و إ ذ بالمسابق في الخيرات من غير أ ن يعرف ما هو حقه يقول أ ن ا اخذه بحقه يا رسول الله ولا يتردد ولا يتذبذب يريد أ ن يكون ا ل أ و ل يريد أ ن يسابق يريد أ ن ينافس إ ن ه أ ب و دجانه إ ن ه أ ب و دجانه <تصفيق> الذي أ خ ذ ه والله بحقه ففلق ََََ به ِِ هام ََ المشركين َُِِْْ كما ََ جاء ََ في ِ صحيح َِِ مسلم ٍُِْ عن َْ أ َ ن َ س إ ِ ن َّ ه َ ا ت َ ر ْ ب ِ ي َ ة ُ رسول َُِ الله َِّ عليه ا ل ص ل ا ة ُ و السلام ََُّ فليرينا َََُِْ ع ْ د َ ا ؤ ن َ ا تربيتهم ََُُِْْ بادر ِ بخير ٍَِْ إ ِ ذ َ ا ما َ كنت َُْ مقتدرا ًَُِْ بادر ِْ بادر ِْ بادر بخير ِ ذ ا ما كنت مقتدرا فليس في كل وقت ا م وسابق فقيل له أ ن ت منهم ولما أ ر ا د الثاني أ ن يلحقه قال له رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سبقك بها عكاشه روى البخاري حديث رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف ا ل أ و ل ثم لم يجدوا الا أ ن يستهموا عليه لاستهموا انه المنهج الرباني إ ن ه المنهج المحمدي على صاحبه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن يسابق الناس بعضهم بعضا في الخيرات و أ ن يسابقوا بعضهم بعضا في الصالحات و ما حديث سبق المفردون عنا ببعيد قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا و الذاكرات و ارجع لمسلم في صحيحه و هنا تنبيه جدير ب أ ن ننتبه له إ ي ا ن ا ثم إ ي ا ن ا ثم إ ي ا ن ا إ ي ا ن ا من ماذا إ ي ا ن ا أ ن نتنافس و نسبق القوم في الباقيات الصالحات و لكن نحبذ ذلك كله بالعجب و الغرور آ ه من العجب آ ه من العجب آ ه من العجب, العجب و الغرور كيف يحلق الصالحات يحرقها يطمسها يبعدها يقلبها لسيئات والعياذ بالله بماذا تعجب بقيام ليل بصيام نهار يكفيك يا هذا يكفيك جزاء على طاعتك أ ن رضيك ربك لها أ ه ل ا يكفيك يكفيك أ ن الله رضيك عبدا عنده يكفيك شرف يكفيك ثواب أ ن الله رضيك عبدا عنده يا عبد يا عبد يا عبد الله يا أ م ة يا أ م ة الله إ ذ ا أ ر د ت م أ ن تعبدوا و أ ن تشتغلوا فاعقلوا من تعبدون ولم تعبدون صدق الله إ ذ قال يمنون عليك أ ن أ س ل م و ا قل لا تمنوا علي إ س ل ا م ك م بل الله يمن عليكم أ ن هداكم ل ل إ ي م ا ن إ ن كنتم صادقين وخذوا هذه ا ل ق ص ة ا ل ع ج ي ب ة بكى محمد بن واسع في يوم من ا ل أ ي ا م ثم قال واشوقاه إ ل ى إ خ و ا ن ي قيل له أ ل ي س هنا قد ن ش أ شباب يعلمون ا ل س ن ة و أ خ ذ و ا يمدحون الشباب الذين ن ش أ و ا في عهد محمد بن واسع نظر ن ظ ر ة ثم تفل أ خ ر ج ت ف ل ة من فمه ثم قال أ ف س د ه م العجب كم من شاب يجتهد في ط ا ع ة ربه وكم من مسلم و م س ل م ة يجتهدون في ط ا ع ة الله و يفسدون ذلك بالعجب إ ن لم يكن بلسانهم فبلسان حالهم تفل و قال أ ف س د ه م العجب إ ن ي ر أ ي ت الحارس يحرس ط ي ل ة الليل بدانقين أ ف ي ط ل ب أ ح د ك م ا ل ج ن ة بدانقين أي مهما عملت يا أ خ ي ومهما عملت يا أ خ ت ي فهو قليل بجانب ما تطلب فانتبه قليل بجانب ما تطلبين فانتبه يقول ابن القيم رحمه الله في ع د ة الصابرين في الصحيفه الواحد والعشرين بعد ا ل م ئ ة عن الحسن البصري أ ن ه قال اسمعوا لحال الذين ي ش ت ه د و ن ومع ذلك هم يحتقرون ما فعلوا نبيٌّ ولي حبيب صفي ويقول هذه ا ل م ق ا ل ة إ ن ه داود عليه السلام يقول إ ل ه ي لو أ ن لكل ش ع ر ة مني لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر ما وفيت حق نعمه و ا ح د ة أ ي والله ما وفينا حق نعمه و ا ح د ة هذا كلام نبي فكيف بنا يا عباد الله هاك ق ا ع د ة فاحفظها هاك ق ا ع د ة فاعمل بها إ ن ه ا ق ا ع د ة لقلبك و لعملك و في ميدان التنافس ل ط ا ع ة ربك إ ن ه ا لن تنظر إ ل ى عملك بعين النقص إ ل ا حين تعلم جلال الرب سبحانه و تعالى على قدر علمك بالله على قدر ما تحتقر عملك على قدر علمك بالله على قدر ما تحتقر نفسك ومهما عملت تعلم أ ن ك لم تقدم شيئا يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج في المجلد الثاني في ا ل ص ح ي ف ة ا ل ث ا ل ث ة والتسعين من نظر إ ل ى نفسه باستحسان شيء منها فقد أ ه ل ك ه ا ومن لم يتهم نفسه على دوام ا ل أ و ق ا ت فهو مغرور انتهى كلامه هذا وهيب بن الورد الذي قال عنه الذهبي في السير في المجلد السابع العابد الرباني قال ابن معين هو ث ق ة قال النسائي ليس به ب أ س كان اهيب ا بن الورد إ ذ ا ق ر أ قول الله جل و علا ربنا ربنا تقبل منا إ ن ك أ ن ت السميع العليم يبكي يبكي ويزداد بكاؤه ويقول يا خليل الرحمن أ ي إ ب ر ا ه ي م وهو يقول هذه ا ل م ق ا ل ة يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن و أ ن ت مشفق الا يتقبل منك و أ ن ت مشفق الا يتقبل منك يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر في الصحيفه السابعه و ا ل أ ر ب ع ي ن بعد المئتين عن حال المعجبين ب أ ن ف س ه م المغرورين ب أ ع م ا ل ه م يقول باختصار يكاد أ ح د ه م يوقن انه ولي محبوب مقبول ونسي الاستدراج لا إ ل ه إ ل ا الله ما أ ع ظ م ه من كلام قال أ ح د السلف كما في حليه ا ل أ و ل ي ا ء في المجلد الثالث في الصحيفه الستين بعد ا ل ث ل ا ث م ا ئ ة إ ل ى كل معجب أ ه د ي هذه ا ل ج م ل ة و أ ن ت ه ي من هذا الكلام يقول المعجب بنفسه محجوب عن ربه المعجب الذي يعجب بقيامه وصلاه و أ ف ع ا ل ه الذي يرى أ ن ه أ ف ض ل من أ ح د ه م محجوب عن ربه قال والفضل ل أ ه ل الفضل ما لم يروه ف إ ذ ا ر أ و ه فلا فضل لهم الفضل ل أ ه ل الفضل ما لم يروه ف إ ذ ا ر أ و ه فلا فضل لهم من أ س ب ا ب الرضا ايها ا ل أ ح ب ة ع ب ا د ة الله جل وعلا بالصلوات و ك ث ر ة ذكره وترطيب اللسان بتسبيحه وشكره قال الله فاصبر على ما يقولون انتبه ودقق في هذه ا ل آ ي ة فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آ ن ا ء الليل فسبح و أ ط ر ا ف النهار لعلك ترضى فقوله تعالى لعلك ترضى أ ي إ ن فعلت ما أ م ر ت به من أ د ا ء ا ل ص ل ا ة في وقتها و خ ا ص ة ص ل ا ة الفجر والعصر من حافظ عليهما فهو لما سواها أ ح ف ظ سيرضيك الله تعالى بما يثيبك به و أ ع ظ م ما يرضيك به جل ش أ ن ه أ ن يرضى عنك و يرزقك ر ؤ ي ة وجه الكريم في ا ل ج ن ة جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فنظر إ ل ى القمر ل ي ل ة البدر فقال إ ن ك م سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته ف إ ن استطعتم أ لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس و قبل غروبها فافعلوا ثم ق ر أ هذه ا ل آ ي ة التي ق ر أ ن ا ه ا أ ع ظ م ما يتقرب به المتقربون ا ل ص ل ا ة و الذكر و بهما يحصل العبد على رضوانه جل جلاله روى مسلم في صحيحه عن أ ن س بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله ليرضى عن العبد أ ن ي أ ك ل ا ل أ ك ل ة فيحمده عليها أ و يشرب ا ل ش ر ب ة فيحمده عليها قال الذهبي في سير أ ع ل ا م النبلاء في المجلد الرابع عن أ ب ي ا ل ع ا ل ي ة قال إ ن ي ل أ ر ج و أ ل ا يهلك عبد بين نعمتين نعمه يحمد الله عليها وذنب يستغفر الله منه فاللهم إ ن ا نحمدك على نعمك و إ ن ا نستغفرك لذنوبنا وجاء في السير في المجلد الرابع أ ي ض ا ف ا ل ص ح ي ف ة ا ل ث ا م ن ة بعد ا ل أ ر ب ع م ا ئ ة عن أ ب ي جعفر الباقر قال الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن ولا تصيب الذاكر الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن ولا تصيب الذاكر عن الثوري قال ليس شيء أ ق ط ع لظهر إ ب ل ي س من قول لا إ ل ه إ ل ا الله فقولوا لا إ ل ه إ ل ا الله لا إ ل ه إ ل ا الله يقول الذهبي في المجلد السادس فالعجب منا ومن جهلنا كيف ندع الدواء ونقتحم الداء قال الله فاذكروني أ ذ ك ر ك م وقال الله ولذكر الله أ ك ب ر وقال الله الذين آ م ن و ا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله أ ل ا بذكر الله تطمئن القلوب ولكن لا ي ت ه ي أ ذلك إ ل ا بتوفيق الله ومن أ د م ن الدعاء ولازم قرع الباب فتح له انتهى كلامه جاء في حليه ا ل أ و ل ي ا ء في المجلد الثاني عن إ ب ر ا ه ي م بن أ ب ي عبله قال دخلت على عمر بن عبد العزيز في مسجد داره وكنت له ناصحا وكان مني مستمعا فقال يا إ ب ر ا ه ي م بلغني أ ن موسى عليه السلام قال إ ل ه ي ما الذي يخلصني من عقابك ويبلغني رضوانك وينجيني من ص خ ط ك قال الاستغفار باللسان و الندم بالقلب قال قلت و الترك بالجوارح و من أ ع ظ م أ س ب ا ب رضوان الله جل ش أ ن ه الصدق نعم الصدق الصدق في القول و الصدق في الفعل أ ل م يمر معنى قول الله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها أ ب د ا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم إ ن ه الصدق م ط ا ب ق ة الظاهر للباطن صدق في ا ل أ ق و ا ل وصدق في ا ل أ ف ع ا ل صدق مع الناس وصدق قبل ذلك مع رب الناس هو والله قرين ا ل إ خ ل ا ص وبه وربي يكون الخلاص جعل الله الصدق في م ق ا ب ل ة النفاق قال ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين يقول الحارث المحاسبي رحمه الله واعلم رحمك الله أ ن الصدق و ا ل إ خ ل ا ص أ ص ل كل حال فمن الصدق يتشعب الصبر و ا ل ق ن ا ع ة والزهد والرضا و ا ل أ ن س وعن ا ل إ خ ل ا ص يتشعب اليقين والخوف و ا ل م ح ب ة و ا ل إ ج ل ا ل والحياء والتعظيم فالصدق في ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء لا تتم إ ل ا به صدق القلب ب ا ل إ ي م ا ن تحقيقا وصدق ا ل ن ي ة في ا ل أ ع م ا ل وصدق اللفظ في الكلام روى ابن الجوزي في مناقب ا ل إ م ا م أ ح م د شيئا عظيما جليلا فلننتبه إ ل ي ه قيل ل ل إ م ا م أ ح م د كيف تخلصت من سيف المعتصم وصوت الواثق قال لو وضع الصدق على جرح ل ب ر أ يا الله اللهم اجعلنا من الصادقين لو وضع الصدق على جرح ل ب ر أ الصادق ثابت لا يتلون الصادق واثق لا يتردد ولذا جاء في تعريفات الصدق الصدق هو القول بالحق في مواطن ا ل ه ل ك ة هو القول بالحق في مواطن ا ل ه ل ك ة عبر عن ذلك الجنيد بقوله ح ق ي ق ة الصدق أ ن تصدق في موطن لا ينجيك منه إ ل ا الكذب يا رب اجعلنا من الصادقين ح ق ي ق ة الصدق أ ن تصدق في موطن لا ينجيك منه إ ل ا الكذب فاصدق أ ص د ق أ ص د ق ليرضى الله عنك أ ص د ق مع الله في حركاتك في سكناتك استحي من الله أ ن يسمع منك ك ذ ب ة عند عباده من أ ر ا د الرضوان فعليه بالصدق فانه طريق الجنان وعمل لتكتب عند الله سديق ا جعلني الله هو اياكم من السديقين من اسباب الرضا ان تعمل بما امر الله ولو اصحى ذلك الناس وياك إ ان تبتغي رضا الناس بصحى الله ربنا عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصحى الله في رضا الناس سخط الله عليه و أ س خ ط عليه من أ ر ض ا ه في سخطه ومن أ ر ض ى الله في سخط الناس رضي الله عنه و أ ر ض ى عنه من أ س خ ط ه في رضاه حتى يزينه ويزين قوله عمله في عينه هذا الحديث كثير من الناس يحفظونه ولكن هذا الحديث حديث ضعيف ولكن ا ل ر و ا ي ة ا ل ص ح ي ح ة التي صححها ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة من أ ر ض ى الله بسخط الناس كفاه الله الناس ومن أ س خ ط الله برضا الناس وكاله الله الى الناس من ارضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس ومن أ ص خ ط الله برضا الناس وكاله الله إ ل ى الناس من كان همه الله كفاه الله الناس وحببه إ ل ى قلوب الناس فهو جل وعلا رب الناس قلوب العباد بين إ ص ب ع ي ن من أ ص ا ب ع ه يقلبهما كيف يشاء جل في علاه قال هرم بن حيان إ ذ ا أ ق ب ل العبد بقلبه على الله عز و جل أ ق ب ل الله عز و جل بقلوب أ و ل ي ا ئ ه حتى يرزقهم مودته إ ن ه العز بن عبد السلام يا لله أ ر ض ى الله بسخط الناس فرضي الله عنه وارضى عنه الناس سخر له قلوب الناس بل سخر له قلب سلطان مصر خرج سلطان مصر في العيد في ابهته و أ خ ذ ا ل أ م ر ا ء يقبلون ا ل أ ر ض بين يدي السلطان فنادى الشيخ العز بن عبد السلام السلطان وقال له يا أ ي و ب ما حجتك عند الله إ ذ ا قال الله لك أ ل م أ ب و ئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور فارتبك ووقف واصفر واحمر ثم قال هل جرى ذلك أ ي ه ا الشيخ قال نعم الحان ا ل ف ل ا ن ي ة تبيع الخمر فقال الملك هذا أ ن ا لم أ ع م ل ه هذا من زمان أ ب ي فقال العز بن عبد السلام أ ا ن ت من الذين يقولون انا وجدنا آ ب ا ء ن ا على امه ّ حينها ذهب السلطان ولم يؤذ العز ورسم السلطان ب إ ب ط ا ل ا ل ح ا ن ة قال أ ح د التلامذ للشيخ يا سيدي أ م ا خفته قال والله يا بني استحضرت ه ي ب ة الله تعالى فصار السلطان قدامي كالقط لا إ ل ه إ ل ا الله اياك أ ن ترضي احد بسخط الله جل و علا يذهب حبيب بن زيد ا ل أ ن ص ا ر إ ل ى مسيلمه الكذاب و يسلمه رساله من رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فما كان من م س ي ل م ة إ ل ا أ ن قال لحبيب أ ت ش ه د أ ن ي رسول الله فقال حبيب إ ن في أ ذ ن ي صمما قال أ ت ش ه د أ ن م ح م د رسول الله قال نعم قال أ ت ش ه د أ ن ي رسول الله قال إ ن في أ ذ ن ي صمما قال أ ت ش ه د أ ن محمدا رسول الله قال نعم نادى ا ل ج ل ا د نادى السياف هدده أ ت ش ه د أ ن محمدا رسول الله نعم أ ت ش ه د أ ن ي رسول الله إ ن في أ ذ ن ي صمما قطع يده من معصمه أ ش ه د أ ن ي رسول الله ان في اذني صمما أ ت ش ه د أ ن محمدا رسول الله نعم اشهد أ ن محمدا رسول الله قطع يده من ذراعه من العضد رجله ساقه فخذه قطع اذنه جدع انفا كل ذلك يقولنا اتشهد أ ن ي رسول الله فيقول ان في اذني صمما اتشهد أ ن م ح م د ا رسول الله ف ي ق و ل نعم ح ت ى ق ط ع ل س ا ن ه فلما ق ط ع ل س ا ن ه قالت ش ه د أ ن م ح م د ا رسول الله أ ج ا ب ب ر أ س ه ا ل نعم قالت ش ه د أ ا ن ي رسول الله أ ش ا ر ب ر أ س ه لا لا لا أ ش ه د أ ن ك رسول الله ف ط ع ن ه ف ي ق ل ب ه إ ن هصد ا ل إ ن ه رضوان الله إ ن ه البحث عن مرضاه مولانا الله جل في علاه فاللهم اجعلنا ممن يرضيك و إ ن ص خ ط الناس عنا يا رب العالمين و آ خ ر سبب وقد أ خ ر ت ه متعمدا لتقصير كثير من الناس فيه و أ س أ ل الله أ ن يجبر تقصيرنا يا من تريد أ ن ترضي الله ارضي والديك ف إ ن رضوانه في رضاهما رضوانه جل وعلا في رضاهما كم قصرنا وكم نقصر وكم أ ذ ن ب ن ا وكم فعلنا لهما ولكن ن س أ ل الله أ ن يعفو عنا اللهم اجعلنا ممن يرضي والديه اللهم اجعلنا ممن يرضي والديه اللهم اجعلنا ممن يرضي والديه يا ذا الجلال والإكرام اللهم, آمين اللهم آمين هذا ممن آمين يرضي و أ س تم غ ف ر الله لي ل و ك سبحانك ا ل ل هذا م وبحمدك تم أشهد أستغفرك أن أنت إله ه لا إلا العمل باستديو و ابن عفيف ب م ك ة ا ل م ك ر م ة ا ل إ خ ر ا ج الفني و ا ل ه ن د س ة ا ل ص و ت ي ة أ ب و مازن